أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَهُ عَهْدًا الرَّحْمَنُ أَعْهَدَ كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ما مَا يَقُولُ وَيَأْتِيَنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لهم عزا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ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 وتخرض الجبال وتخرض الجبال وهدى للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم, لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما يدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم